من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل أن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن 124. وإن أنتم إلا تخرفون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 126. قل هلما شؤداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاس نحن نرزقكم وإياهم